رفع الندى فقم إلى رحمة ربك عاجلا صوت اللذى قاد اعتلها جاز النجوم مجلجلا رفع الندى فقم إلى رحمة ربك عاجلا صوت قد اعتلى جاز النجوم مجلجلة خشعت له كل القلوب صغى له كل الوراء أنعم بمن ترك السراب دنيا البلايا والبلا خشعت له كل صلاه كل الورى انا بمن ترك السرى دنيا البلايا والبلى وسعى لبيت الله في شوق يحث له الخطى فكل ما يرجو العباد والصبر يا أهل التقى وهي العمود لدينك المحمود فاحفظها إلى أن تلقى ربك في الجنان كما حرست على اللقاء